ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسء النَّفْسَلََّرَة بِالسّ إِفْسَلَ أَماارَةُ بِالسّءِ إِللاا مَا رَحمَ رَبّ إَِّ رَبّ غَفور الرَّحم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين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 وَنَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يتبوأ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصيب برحمتنا مَن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب بِرحمَتنا مَن شَ وَلَا نُضيعُ أجرَ الْمُحسنين وَوكذَلكَ مَكَّ لوسُفَ في الأقْضَةَ بَوء مِنهَا حَيْث يَش نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نضيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ولا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا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 فعرفهم وهم له منفرون وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْتُونَ مِنِّي قَالَتْ أُوتِينَا بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى فِي الْكَيْلِ وأنا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ولم ما جهزهم بجهزهم قال اتوني قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوف الكيل وانا خير من ولمّا جهزهم بجهازهم قال اتوني قال اتوني باخر لكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير منزل فان لم تاتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون فَإِلَّم تَأتُونِي بِهِ فَلَا كَْلَ لكُمْ عدي وَلَا تَقَرَبُون فَإَِّم تَأتُونِي بِهِ فَلَا كَلَ نَكُمْ عذ وَلَا تَقَربُون قلوسَن رَاودُ عَنْهُ أَبَهُإَِّا لَفَعلُون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَنَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَنَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا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 فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين قال هل اامنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل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 فاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِ هَذِهِ رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيدْ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَضِغُ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 فَلَمَّا آتَاهُ مُوسَىٰ مُوسِقُهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَٰىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَٰحِدٍ وَدْخُلُوا مِن أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيَ عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم يعد خنوع من حيث امرهم ابوه ما كان يغني ما كان عذمي عنهم من الله من شيء الا حاجه إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِن حَيْثُ أَمَرَهُم أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي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 ولما دخلوا على يُوسُفَ آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا قالوا نفقد صوا عل ملك ولمن جاء بحمل بعير وانا به زعين قالوا نفقد صوا عل ملك ولمن جاء بحمل بعير وانا به زعين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 وَل تَْوْهِلَ قَدَالِمتُمْ م جِئناَا لِنُفْسِدَ فيِي الأبْ وَماَاكُ سَارِقين وَل تَمْهِ لَ قَدَالِمتُم م جِئناَا لِنُفْسِدَ فِي الأبْ وَماَاكُ سَارِقين وَلوا تَْهِ لَ طارق قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين إن كنتم كاذبين قالوا جزاءه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا جزاءه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين عَالُو جَزَاءَهُ مَنْ مُجِدَّ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهَا قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ فَمَسَّخَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي ذِمَّةِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَصُنقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهَا قَبْلَ مَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ مَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ قَدْنَا لِيُوسُفَ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 فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ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 فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاك مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَذَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاك مِنَ الْمُحْسِنِينَ قالوا يا ايها العزيز ان له اذى شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين 넣 compañ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 넣 compañ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا, إنا إِذًا لَّظَالِمُونَ ظَالِمَ عَذَّ اللهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَ عِندَهُ إِنَّا إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا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 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم, الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أَلَمْ تَعْلَمُوا أن آذَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّرْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أدرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما سيئسوا منه خلصوا نجيا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مَا فَرَبْتُمْ فِي يُوسُفَ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 اِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا وإنا لصادقون اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها والغير التي فيها وإنا لصادقون اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها والغير التي فيها وإنا لصادقون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 وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وطال يا اسف على يوسف وطال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وطال يا اسف على يوسف وطال يا اسف على يوسف وسف وابيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كضيق قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون فرضا تكون من الهالكين قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون فرضا او تكون من الهالكين قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون فرضا او تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحضني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكوا بثي وحضني إلى الله وأعلم من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 يا ذَنِي يَذْهَبُ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلم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 وَلَه العالتُمَّثَتُم بوسُفَوأَخه إذ أَ تُم جهِلونأَلَه العالِتُمََّاثَتُم بوسُفَوأَخِيه إذ أَن تُم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 قال انا يوسف وهذا اخي قدما ان الله علينا انه من يتق ويسبق فان الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا أَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالَ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ اللَّهُ عَلَيْنَا إِهُ مََْتَّاقِ وَيَصبِك فَإِ اللهَّ فَإِ اللهَّهَ لَا يُضِهُ أَجَبَ الْمُحْس قالوا تَ اللَّه نقَدَ آسَرَكَ اللهَّهُ عَلَنَا وَإِكُ لَخَطِئِه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسيروا عليكم اليوم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 اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي يافت بصيرا واتون باهلكم اجمعين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يوسف قال ابوه اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون ولمما فصلت العير قال ابوه اني لا اجد ريح يوسف قال ابوه اني لا اجد لولا ان تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلمّا ان جاء البشير القاه على وجهه فالتفت ضصيرا قال الم اقل لكم ان اللَم مِنَ اللهَّ مَا لا تَلَمون فَلَمَّا أَن جَبَشيرُ قَهُ على وَجهِههِ قَرْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجِهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قال سوف استغفر لكم ربي انه الرحيم قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم قال سوف استغفر هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَطَالَ دُخُولُ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَطَالَ دُخُولُ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حق وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من بعد ان نثغى الشيطان من بعد ان نثغى الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على العرش وخروا لَهُ سجدا وقال يا هذا ذا تاويل رؤيا يمين قبل قد جعلها ربي حق وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو بعد ان نزغ الشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ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 وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أُنْهَاهُ مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ افاامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه ضغته وهم لا يشعرون افاامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه ضغته وهم لا يشعرون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه ضغته وهم لا يشعرون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 على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم الا رجالا نوحي من اهل القرى افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَنَجْعَلَ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ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 افلا تعقلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ وَلَنَذَارَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ قَالُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ القوم حَتَّى إِذَا السَّيْء أَصَرَّ صُلْوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حَتَّى إِذَا السَّيْء أَصَرَّصُوا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّيَ من نشاء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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب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 وَأَنْزَلَ كل الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لَقَدْ كَانَ في قصصهم عبرة لأولي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يدي ولاكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم أ... بسم الله الرحمن الرحيم أ... بسم الله الرحمن الرحيم أ... الف لام م وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ أَلَمْ نَاهِكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام را تلك آيات الكتاب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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الذي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْمُنَا إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وَإِنَّ ربكَ لَُ مَغْفَِةِ مِ سِعَظُلمِهِ وَإِن رَبَّكَ لَ شَبيدُ الْعقض وَسْجلِونَكَ بِالسَّيئةِ قبل الحَسَنَةِ وَقدد خَلَتْ مِنْ قَلهِمُ المَثول. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذ مَغْثَِةِ الْ مِا سِعَ ظُلْمِهٍ وَإَِّ رَبَّكَ لَ شَبيد الْعقَض وَيَقولُ الذيذينَ كَفَرُلَ ل أُزِل عَلَيْهِ آيَةُم مِ الرَبِّهِ إِ مَا أَن ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر وَقُلْ لِقَوْمِكَ مِنْهَا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنْ نَمَا أَنْتَ منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَن من تُسِرُّوا الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بالليل وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ وَسَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ومن جهر, وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مَعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُو آنَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ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 فلا مرد له وما لهم من دونه من وان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه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 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَاءً هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خوفا خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا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 لا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَمَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 وَمَنْ دُحِاَءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ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 طَغَوْا وَكَرِهوا ظِلالَهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زبدا رابيا وَمِمَّا يُنْقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بَتَغَاؤُ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَإِنَّمَا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا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 كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاhtَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا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 وَا هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ استجابوا اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا أولئك لهم سوء الحساب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 الذيينَ يُفُونَ بِحدِ ل مِ وَلاَا يَن قُضُونَ المثاقُ الذيينَ يُفُونَ بِحدَّ مِ وَلاَا يَن قضونَ المساقُ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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطِيقٍ وَوَجَهُوا رَبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَطَرًا وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدَارَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ قلْمَلَ إِكَةُ يَدُخُلونَ عَلَْهِ مِ كلُِبَ جََّ تُعَدْنِي يَدُخُلونَهاَا وَمَو صَلَحَ مِنْ أَبَائِ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 فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم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 الله يدسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع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 وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا إلا متاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ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 أَلا بِذِكرِ اللَّه تَقُمَ إُِقُلوب آمَنُوا وَتَقمَ إ قُلُوبُهُ بِذِكرل أَلَ بذِكرِ الَّ ي تَقُمَ إُقُل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 إن بالهم وحسن ما عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن ما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 كَذَالِكَ أَرْسَلْنَا كَثِيرًا مِنْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ متاب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 وَلَا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّن يَنصُرَ اللَّهُ نَصْرَهُمْ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ الله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 قَضَلِكَ فَأَملَْتُ للَِّذينَ كَفَروا ثمَُّ أَخَذتُهُم فَكَيفَكَانَ ع قَاب وَلَ قَدسْتُهْزِ أَ بِسُلٍ قَضَلِكَ فَأَملَْتُ للَِّذينَ كفروا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ قَبْلِكَ فَأَمْلَأْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلُ سَنُمْ أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَغْضَانِ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ التي مُعِدُّهَا الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَأْكُلُهَا دَاءٌ لِكَعْبَ الْقُبَا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعِقْبَ الْكَافِرِينَ لَنَا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي مُعِدُّهَا لِلْمُتَّقِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي مُوِّعِدُ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بعضه قُل انما امرت أن اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إهِ أَدهُ وَإِلَيهِ مَا آاب وَكَذَلِكَ أننزَلناهُ حُكمَ الن رَبّ وَل إِ التَّبَعتَ أَهْوَ أَهُم بَعدَمَا جَاءكَ مِنعِلمِمَا لككَ منِنَ اللهَّ مِن وَلّين وَلا وَاقُ وَكَذَلِكَ أَزَلناهُ حُكمَ رَبيا ولإن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولإن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 وَل قَدَا أَرْرسَلناَا ررسُولًا مِنْ قَضلِلكَ وَجَعَناَا لَهُمْ أَزْواجَهُ وَذُِّيهَ وَماَا كانََ لِرَرسُولٍ أَ يَأته بآيَةٍ إِللاا بإِذْنِ الل لِكُلّ لِأَجَلٍ كِتَاب وَلاَا قدَ الررسَلناَا رسُولًا مِنْ قَدَلِلكَ وَجَعَناَا لَهُ أَزْواجَ وَذُّه وَماَا كانَانَ لِرَرسُولٍ أَ يَأتَ بآيَةٍ إِللاا بإِذْنِ الل لِكُلّ لأأَجَ كِتَاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الحساب الْحِسَابُ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ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 أَوَلَّمْ يَرَوْ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُقْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْخِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُقَ رَبِّهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدار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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده علم يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاسْتَمِرَّ سَلَامٌ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه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 وَمَنٌّ لِّلْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ شَدِيدٍ بِاللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن عَذَابٍ شَدِيدٍ بِاللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وويل للكافرين مِنْ عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يشاء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 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ, ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِذٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنۡجَاكُمۡ إِذۡ أَنۡجَاكُم مِّنۡ آلِ فِرعَونَ يَسُومُونَكُم سُوٓءَ الْعَذَابِ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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا, وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به واننا في شك وان على شك مما تدعوننا اليه مريب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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ فِي اللهِ شَكُم فَعطِِْ السَّمواتِ وَالْأَبْض يَدُكُمْ ليَغْفِرَ لكمْ يَدُعُكُم ليَغْفِرَ لَكُمْ م دُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُم وَيأَخخِرَكُمْ أَجَلٍ مُسََّا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا فاتونا بسلطان مبين قالت رسلهم اف الله شفكم ارْسِ السَّمَاوَاتِ فَاعْطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من فِى اللَّهِ شَكٌ فَاعْطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات, فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ, يدعوكم ليغفر لكم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قالوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ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 قاللَت لَهُم رُسُدُهُم إحْن إِللاا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكَِ اللَّ وَلكِن اللََّ يَمُنّ عَلَى مَه يَشَ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 قاللَ لَهُمْ رُسُدُهُم إحْن إِللاا بَشَر نِثْلُكُم وَلَكِ اللَّ وَلكِ اللهَّ, الله يَمّ عَلَى مَه يَشَ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 وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وَقالَا الذينَ كَفرَرورِ رسُولِهِمْ لَ نُخْرِرجََّكُمْ مِنْ أَرضِناَ أَوْلََعودَُّ فِي مِ الَّتنَا فَأَوْحَ إلَهِهِمْ رَبُّهُمْ لَُهْلِكَ الظَّالِمِين وَقَا الذينَ كَفَرورِ رُسُولِهِمْ لَ نُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرضِنَ أَوْ لََعود نَّ فِيينِ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا برسله لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَخَافَ عِندَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ مِن وَر إِهِ جَهَنم مِنْ وَر إِهِ جَهََّمُ وَيُسْطَامِ إِ صَديد مِنْ وَر إِهِ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم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 ومن ورائه عذاب غليظ يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 ذِكَهَُ الضلال بَعيد مَثل الذيينَ كَفرَوا بِرَبِّهم أَعْمالالهُم كَرَماد شتتَددَّت بِِّحُ فِي يَومِن عاصِف تَرَماد شتَددت بِهِرّحُ فِي يَومِ عاصفِ ال لا يَقَرُونَ مَِّا كَسَبُوا على شَيد ذلكم هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح عاصف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز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 سواء علينا اجزعنا ام صبرنا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص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 سواء علينا أجزنا أم صبرنا سواء علينا أجزنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ إن ان الله وعدكم وعدا الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا أن وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني فلا تنوموني فلا تنوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 تُتئُكُهاَا كلُ حنين بإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْربُ اللهُ أَمسَال لَِّا سِلَ عَهُم يَتَذَكَّرُون تُؤتئُكُهَا كلُ حَمين بإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِب اللهُ أَمْسَال لِّا سِلَ عَهُم يتَذَكَّرُون تئُكُهاَا كلُ ح بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْربُ اللهَّهُ أَمْسَال لِا سِلَ عَهُم يَيتَذَكَّرُون وَمَسَل كلَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كشَجرَة خَبيثَة جَتُسَّتْ مِن فَوْطِ الْ أجتست من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض وجن تنتثن فوق الارض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثه نبتت السكن فوق الأرض وجت السكن فوق الارض ما لها من قرار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 يُخْرِجُ وَأَهْلُ قَوْمِهِمْ وَأَهْلُ قَوْمِهِمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ وَجَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ واجعلوا لله ان دادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار واجعلوا لله ان دادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان النار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 قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ قُلِّ عذَادَ الَّنَ آمَنُوا يُقمُ الصَّلَةَ وَيُ فِقُ مَِّا رَزَقَناَاهُم وَيفِقَُّا رَزَقَنَاهُم صِففَو وَعَ لِييَةَم مِن قَذَلِأَ يَأتِيَ يَم مِنْ قَضَلِأَ يَأتِيَ يَوومُ ال ل ذَم فِي مِ وَل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء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 وأنزل من السماء ماء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 أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجريه في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وَسَخَلَكُم الشَّمْمسَ وَالقَمَردَ إَمِ وَسَخََ لَكمُ الليلَ وََّه وَوسَخخَرَلَكم الشَّمسَ وَالقَمَردَ إذَمِ وَسَخََ لَكُم وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَآتَاكُمْ من كُلَّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم من كُلَّ مَا سَأَلْتُم وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنَبًا وَبَنِ يَعْنُبُدَ الْأَصْنَامَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنَبًا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رَبِّ إنهم أضللن كثيرا من الناس فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِّنَ الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن نَّعَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ إِنَّ دَارَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَسْفِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ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 وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ إِنَّ دَارَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَسْفِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ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 يا ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق ان ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق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 ربنا وتقبل دعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّنَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحتبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مُقْعِنِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرْ إِنَّ يَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فيقول الذين ظلموا ربنا أخفتنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَأَنْذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ذوال وَسَكَن تُم فيِي مَساكِنَّذينَ ظَلَمُ أَنْ فُسَهُم وَتَبَييَنَ لكُمْ وَتَبَييَنَ لَكُمْ كَفَ فَعَناابٍِ مضَرَبَنَا لَكُم الأأَمْثَال وَسَكَنْ تُم فيِي مَساكِنَّذينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم وَتَبَييَنَ لكم وَتَبَييَنَ لَكُم كَِفَ فَعَناابِهِ مضَر وَدَنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم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 اتقوا فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله ان الله عزيز ان الله عزيز وتقوا فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله وبرز ل الله الواحد القهار يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز ل الله وبرز ل الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيل طيران سراب لهم من قطران وتغشى وجوههم ما سراب من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَٰذَا بَلَغَ هَٰذَا بَلَغُ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو بَلَ وَغُلَّّْ سِ وََلِ ذَروبِ وَل زَرُوبِه وَلعَلَمُ أََّ ماَاهُ وَإِلَهُ وَ خَيدٌ وَلعَلَمُ أَنَّ وليذكر أولو الألبان